Oi, jyfaniin, kaljaa, wabi, wakudurin rosjat, irmalu, alada, uda, sokra, wakalilu, ما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة إلا دابة الأرض تأكل من سأته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ فِي سَبَبِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمطي وأثل وأثلي وشيء من سدر قليل ك جزئناهم بما كفرو وهل نجازئ إلا الكفور؟